أدى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا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 وَلَكَذٰلِكَ قال, قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسَ ثلاث لَيَالٍ سَوِيًّا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 قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إِلَيْكِ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 يا اختاه هارون ما كان ابوك امراسا وَمَا وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إن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 فَوَيْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِمْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَتُونَةَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ لَمْ رَوَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِن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 ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت على يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي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 النبي واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا النبي وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا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 ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم الرحمن خرس الجد وبكية فخلف من بعدهم خلف نضع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك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 أولى بها صليا وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأنتين مالا وولدا وَقَالَ لَأُوْتَيْنَ مَا لَوْ وَوَلَدَنَا الطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ وَنَرْثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 لقد جئتم شيئا للدن يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال, هدا وتخر الجبال هدنا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا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 وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا